هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري وطادة رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصاري هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة لهم لبناء جين رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختار ذاك الكتاب وسنة المختار من مشاعر الأنوار هم للنسيم عميره الفوار مقادة رفعوا التمي زراية هم في عزيمتهم همة الأنصار ومطريق مشاعر الأنوارهم للنسيم الفواري غادة وضع التميز زرايتهم في العزيمتهم همة ولهم خلق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار ولهم بأخلاق الكرام ما يرونها بتواتر الأخبار ناد له من كل حقل سهرة بحر العلوم وأنهار الأفكار بحر العلوم وأنهار الأفكار النسيم عبره الفواري، قادة رفع التميم زرايتهم في العزيمة همة الأنصاري، هم يطريق مشاعم الألواري، هم للنسيم عبره الفواري، قادة رفع التميم زرايتهم في العزيمة همة الأنصاري. التميز في الورايش راقة تبقى لتصقع في سم الأدواري إن التميز في الورايش راقة تبقى لتصقع في سم الأدواري جيلا فجيل يحملون لواءها والخير ما يبقى من الآثار والخير ما يبقى من الآثار زوايتهم في العزيمه همتهن العصار ومطريق مشاعن الانوارهم للنسيم عبيرهم الفواري مقاده رفعوا التميز زوايتهم في العزيمتهم